وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ مِنَ الْمُطْمَئِنَّاتِ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَمْرِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا باس الجوع والخوف بما كانوا يصلعون، ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون، فكلوا مما رزقكم الله. اشكروا نعمه الله واشكروا نعمه الله ان كنتم اياه تعبدون